وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ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 إلا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنك طيرنا بكم لئن لم ترتقوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم ولأنتم قوم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 اني اناثل ان يريد للرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون <تصفيق> اني اذا لفي ضلال مبين إني امنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه نَتَ قَالَ يَا لَيْت قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا على عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ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 اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاننا بنصر ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا, استطاعوا مطيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أَفَلَا يعقلون وما علمناه الشعر وما يبن بغيله إنه إلا ذكر وقرآن منه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 بَلا وَهُوًا خَنَّ قُ العم إِما أَمرُهُ إَِا أرادَ شيءَيْئا أَ يَقَُ لَغوقُ فَيَكُون فَسُبحَانَ الذي بَدهِهِ مَلَكتُ كلُلِّ شيءَِم وَإِن إه